والحمد لله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وبعده هذا لقاء مع فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان حفظه الله نعرض عليه بعض الأسئلة فيما يتعلق بمسائل الإيمان والتوحيد وما يتعلق بهما من أحكام شرعية سألين المولى سبحانه أن يعينه ويوفقه في الإجابة عليها السؤال الأول فضيلة الشيخ لقد بليت كثير من البلدان قديما وحديثا بما يسمى بالمحاكم القانونية التي لا تحكم بشرع الله وإنما تحكم بشرائع وأحكام الطواغيت من شياطين الإنس والجن فلا يكاد أن يوجد مصر من الأمصار ولا قطر من الأقطار إلا وقد دخلته هذه القوانين فحكم الناس بها في أعراضهم وأموالهم ودمائهم وأنفسهم فمنهم من رضي بها ومنهم من أرغم على التحاكم إليها ولا يكاد أن يسلم من هذه البلية إلا من سلمه الله تعالى برحمته السؤال هنا يحكم أن كثير من الناس قد يضطر للترافع إلى هذه المحاكم القانونية التي لا تحكم بشرع الله فما حكم الشرع في من يتحاكم إلى هذه المحاكم الغير شرعية لأجل تخليص الحقوق والأموال وغير ذلك من أمور الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد امام المتقين وعلى آله وصحابته والتابعين الذهاب إلى الحاكم بغير ما أنزل الله لا يجوز مطلقا ولو ذهب مال الإنسان لأن التحاكم إيمان وتوحيد التحاكم إلى الله إيمان وتوحيد فهو من خصائص الرب جل وعلا وإذا كان هذا لمخلوق شعر لمخلوق فإنه لا يجوز أن يعطى هذا الحكم والذاهب ي... و... إليه ليحكم له قد أعطاه ذلك ورضي به وليست الدنيا عوضا عن الإيمان والآخرة وينبعي للنسان أن يحمي دينه بكل ممكن ولو ذهب الدنياه كلها. والله جل وعلا أخبر قبل هذه الآية التي ذكرها السائل عن الذين لهم علم وأوتوا نصيبا من الكتاب حينما قالوا إن حكم الجاهلية أنه أفضل وأحسن من الحكم الإسلام أخبر جل وعلا أنهم العنون قال جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله وسبب نزول هذه الآية معروف حينما ذهب بعض رؤساء اليهود من المدينة إلى قريش يؤلبونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوهم قالوا أنتم أهل العلم وأهل الكتاب فأي ديننا ديننا أو دين محمديهما أفضل وأحسن سبيل وقالوا دينكم أحسن سبيل ومعلوم أن قولهم هذا مجرد كلام عار آل عن العقيدة وإلا فهم يعتقدون أن دين الإسلام أفضل وأحسن وأولى غير أنهم حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق الكفار ظاهرا بدون أن يوفقوهم في الباطل لأن الله جل وعلا أخبر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائه فإذا كان الإنسان مثلا يعرف أن الله جل وعلا له في كل قضية حكم هذا لا بد منه كل قضيه تحدث في الخلق فحكمها في كتاب الله جل وعلا ولا يلزم ان يكون منصوصا عليها في اينها فان كتاب الله جل وعلا جوامع تحته من العلم من القضايا العامه ما لا حصر له ثم يذهب الى التحاكم الى القوانين الوضعيه التي وضعها البشر وهو يعلم ذلك فإن هذا يكون منتف عنه الإيمان أسأل الله لا. والله أعلم وصن الله وعلم طيب يا شيخ إذا اعترض البعض هنا في كون أنه قد يتعذر وجود محاكم شرعية في كثير من البلدان يترافع ويتحاكم إليها أهل الإسلام وأن الذهاب إلى المحاكم القانونية في مثل هذه الحالة أصبح أمر لا بد منه وهو من الأمور التي قد يضطر إليها الإنسان فما هو حكم الشرع في مثل هذه الأحوال والجواب على ذلك هو الجواب نفس, نفس السؤال هذا نقول يعني الدنيا ليست عوض عن الدين إذا عرف أن التحاكم إلى الطاروت لا يجوز أن يذهب إليه ولو ذهب ماله لأن الدنيا لا تساوي شيء بجانب الدين الإنسان يلزم دينه وإن ذهب ماله فيجب أن يكون ماله فداء لدينه فالمهم إنه استطاع يتحصل على حقه بالطرق السليمة مجازلات ومخاصنات ومعاش بهذاك بلا محاكم بدون محاكمة إلى المحاكم القانونية التي تخالف الشرف فله أن يسعى إلى حصول الحق أما إذا عرف أن حقه لا يمكن يحصل له إلا إذا حاكم إلا إذا حكم القانون فلا يجوز له أن يحكم القانون لأن تحكيم القانون كفر والمال ليس مبررا لكونه حكم القوانين وهنا سؤال آخر لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان يقول السال لا يخفى عليكم أن فعل القيام على وجه القنود الذي هو الخشوع والسكون لله تعالى عباد له جل وعلا وفعله لغيره عز وجل عبادا لغيره وقد جمع المولى سبحانه بين عبادة القيام وبين عبادة السجود والركوع والطواف كما في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وقال تعالى وقوموا لله قانتين السؤال هنا ما حكم القيام على وجه القنوط والخشوع للأوثان والصلبان والأعلام وما شابه ذلك وهل هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة؟ وهل هناك فرق بين من يسجد ويركع ويطوف حول العلم وبين من يقوم له القيام الذي فيه معنى الخشوع والسكون؟ القيام كما ذكرت كما ذكرت عبادة عبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. وقوم لله قانتين. فالقيام على وجه التعظيم والخضوع والذل لا يجوز أن يكون لمخلوق. أما مجرد قيام مثل يستقبل قادما منها سفر أو من مثلا قادم على مجلس أو قام ليسلم عليه أو ما أشبه ذلك فهذا عادة لا بأس بها وإن كان تركها أولى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك وكان يكره أن يقوم له أصحابه كانوا لا يقومون له وهو أحب الخلق إليهم كما هو معلوم بل أظن من هذا أنه لما سقط عن الفرس وعاده أصحابه في بيته محضرته الصلاة أنهم جالسا فقام فأشار إليهم أن يجلسوا ثم لما سلم قال كدتم أن تكونون كما كما أن تفعلون كما يفعل العاجم عند عظائمه وقال في حديث آخر من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار وكل هذا حماية لجانب التوحيد لأن القيام على وجه الذل والخضوع والتعظيم عبادة فإذا كان القيام مثلا لرجل أو لصليب أو لعلم أو لغير ذلك على وجه الذل والخضوع والتعظيم فإنه عبادة وفاعله قد وقع في مناقض للتوحيد، نسأل الله العافية. والواجب إذا كان الإنسان وقع منه شيء من ذلك، بغير علمه أن يتوب، أن يتوب من هذا الفعل والدنيا والوظائف وغيرها والدنيا كلها بأس بأسها لا تكون عوضا عن الآخرة ولا تجدي شيئا. نسأل الله جل وعلا يحمينا وإخواننا من الوقوع في المخالفات. وهذا سؤال آخر للشيخ عبد الرحمن يقول السال لقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن من نواقض الإسلام الشك في كفر المشركين وبين رحمه الله في رسالته مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد فيما نقله عن الشيخ تقي الدين أن من داعي عليا النبي طالب فقد كفر ومن شك في كفره فقد كفر وقال بعد ذلك أن هذا في حق من يتوقف في كفره مع وجود العداوة له فكيف بمن يعتقد أنه مسلم السؤال هنا ما الحكم في من يقول ان من وقع في شيء من النديه لله تعالى كان ينسب مخلوق لنفسه شيء من علم الغيب او وقع في الطاغوتيه كان يحكم مخلوق بين البشر بحكم الطاغوت ان هذا لا يتنزل عليه حكم الكفر عينا وانما فقط يقال عن فعله انه كفر الكفر لا بد ان يقوم بشخص لان الكفر معنى لا, لا يقوم بنفسه والكفر يقوم, يقوم بمن فعله، كما أن الأكل يقوم بمن يأكل، والجلوس يقوم بمن يجلس. ذلك الإيمان يقوم بمن يؤمن، والصلاة يمن يصلي، ومثل ذلك الكفر. فلا يمكن أن يفرق بين الفعل وبين الفاعل. كل هذا فعله كذا، هذا. ولكن من الأمور التي ينبغي أن تعلم أن الكفر نوعان. كفر أكبر مخرج من الدين الإسلامي وكفر لا يكون مخرجا من الدين الإسلامي يكون أصغر كما أن الشرك كذلك هذا النوع والنفاق كذلك وهذه القاعدة قواعد أهل السنة التي استنبطوها من النصوص الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلاث في أمة هن بهم كفر قالوا إذا جاء هكذا منكرا فهو يدل على أنه كفر قائم بهم ولكنه لا يخرج من الدين الإسلام لهذا ذكر طعن في الأنساب والاسترثقة بالأنواع والنيح على الميت وأما الكفر الذي يكون مخرجا من الدين فهو ترك التوحيد أو أن يعطى مخلوقا خصيصة من خصائص الله جل وعلا كان يجعل له نوع من العباده من سجود او ركوع او يتوب اليه او يستغفرها او يطلب منه ما لا يطلب الا من الله جل وعلا او نحو ذلك او يدعي انه يعلم الغيب فدعاء الغيب يعني للمخلوق يكون منافل للتوحيد غير انه يجب ان يعلم ان الغيب ايضا ينقسم الى قسمين غيب مطلق لا يعلمه الا الله وغيب النسبي يعني بالنسبة لمن غاب عنه فهو غيب وقد يطلع عليه بعض الناس ولا يكون غيبا فالإنسان قد يمثلا يخبر بأشياء طلع عليها وتكون غائبة عن غيره فمثل هذا يعني يكون ما يكون يعني التصديق به من النوع الذي يكون مخرجا من الدين الإسلامي وإنما الذي يخرج من الدين الإسلامي هو ما يختص الله جل وعلا به لأنه جل وعلا هو العموري كان يدعي مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله من الغيوب أو يدعي لولي من الأولياء أو لغير ذلك فدعوة هذه تكون كفرا بالله جل وعلا والله أعلم وصلى الله على نبينا وهنا سؤال أيضا يقول السال ما رأيكم في من يسمي دين التوحيد الذي هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ويسمي دين من يكفرون بالطواغيط بدين الخوارج تصح الصلاة خلف من كانت هذه حاله الإنسان إذا عرف التوحيد فإنه لا بد أن يعرف مناقضه وإذا كان الإنسان يسمي مثلا التوحيد دينا للخوارج الذين خرجوا عن الإسلام وعن الجماعة الحق. ومعنى ذلك أنه لم يعرف التوحيد ومن لم يعرف التوحيد يجب عليه أن يتعرف عليه حتى لا يكون من وقود جهنم سواء الله فالذي يشرك بالله المشرك لا تصح الصلاة خلفه إذا كان يفعل شركه وأما إذا كان يرمي أهل التوحيد لأنهم ظلال وأنهم ليسوا على الحق كأن يرميهم بالخوارج وأنهم خوارج فمعنى ذلك أيضا أنه ما عرف التوحيد فلا تجوز الصلاة غالبا ويجب عليه هذا الإنسان يتقي ربه وأن يراجع كتاب ربه جل وعلا ويتعرف على دينه حتى يعرف الحق ويميز بينه وبين الباطل أسوال أخير هنا يقول الصالفي نحن نعلم أن الطواف من أنواع العبادة وان من طاف بقبر او وثن فهو مشرك فالسؤال هنا من الحكم ومن الجواب على من يقول ان من طاف حول قبر بقصد التقرب لصاحب القبر يكون مشركا وان من طاف حول القبر بقصد التقرب الى الله فهذا ليس بمشرك وانما فقط يقال عنه انه عاصم هذا القول غير صحيح لان الطواف عباده لا يجوز ان تكون الا لله جل وعلا ولا يجوز أن تكون إلا على الكعبة فقط وإذا طاف إنسان على قبر أو على حجر أو على شجرة فمعنى ذلك أنه جعل العبادة في غير محلها والإنسان العاقل لا يقع منه ذلك إلا بقصد وإرادة فكونه يطوف عليه لا بد لا ينفك عن المقاصد أما كوننا نصرف النظر عن الفعل ونقول إن كانت نيته كذا وكذا فهذا غير صحيح هذا قول مرجع هو قولهم من ابطل الباطل فالفعل مبني على النية والمقاصد ولا يمكن يقع إلا بمقصد ونية والمقصود أن كل عباده علمت في الشرع لا يجوز أن تكون لمخلوق اصلا فإذا جعلت لمخلوق فقد وقع الإنسان في الشرك فالطواف على القبر شرك وآهرا وباطنا ولا نبحث عن نيته أقول إن كان نيته كذا فأوقف وإلا فسدت الأمور كله فمثلا الذي مثلا يسجد للصنم قالوا مقصود أن تسجد لله إلا للصنم وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تستقيم الأمور معها والله أعلم وصلى الله وسلم عبر.